بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على <السلام> أشرف الأنبياء والمسرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <أه> نرحب ب نرحب بكم في المحاضرة الأولى من محاضرات التعليم عن باء بمادة مناهج البحث في العلوم الإسلامية وهذه المادة هذه المادة لها أهميتها لأنها قوة الطالب أيوة يا راعي لا ييجي في تحرك إذا تنشيء. أيوة راعي تتكلم؟ سامعني. السلام عليكم. أيوة. تودي لي كل شيء زاك الله خير. أنا أعرف إنه كل شيء تمام. هذه المادة في الحقيقة مهمة لأنها صوت الطالب فكرة عن كيفية كتابة البحث العلمي والكتاب أحب أصيكم فكرة عن مقجر المادة. مقجر المادة هو كتاب مناهج البحث والمكتبة الإسلامية. في الدكتور أحمد بن البدر الحسين الله بس بحاول إنه ما أديشوف ال نحاول ناس نشوف كل شيء تمام. كان حد يود عليه من الحاضرين أخرعت بسوا واحد نفر فيه. مادة مادة مقرح عن يعني كتابه المقرر المناهج البحث والمكتبة الإسلامية للدكتور أحمد بن عايش البدر الحسيني ومن الأهمية. انت آه... تعرف امم آه... كتاب المحاضره يعني تحاولوا تشوفوا المذح كيف يصير يعني آه الكتاب آه هو مناهج البحث المكتبة الإتنمية أخرى عد الحكمي تامعني أخرى عد الحكمي قالوا الأخرى عد تامعني ألو الو انما كما قلت لكم طيب نتكلم احنا ونمشي ما دام تكوته من ااا كتار يتكون من من ثل من خمس من ثمانية فصول أهم هذه الفصول هو الفصل الأول والثاني والثالث. الفصل الأول يتحدث عن مفهوم البحث أنواعه وأهدافه وال الفصل الأول هذا مفهوم البحث فيه مفهوم البحث أنواع البحث هدف البحث ماذا البحث شقوة البحث الجيد وخاطر الباحث الجيد تعليف منهج البحث قالوا مع الناس سمعين ولا طيب وأما الفضل الثاني يتحدث عن خطوات البحث ويشمل ويتضمن موضوع احتياج الموضوع وخطة البحث ومصادر البحث وجمع الماد العلمية صياغة البحث. الطرح السؤالي سيتحدث عن مكونات البحث، السهالس الرموز الأرقام. ثم بعد ذلك من الجواب إلى الثامن يعتبر مصادر ومراجع للعلوم الإسلامية مصادر ومراجع للعلوم الإسلامية. يوم الأخرى هذا هو يتكلم. سامع الصوت يا أخرى سامع الصوت صمم انت وفي انت فأيت مدينة يعني أنا كمان حاجين الصلاة بعد شوي أدل عندنا. تات مدينة أنت. ما شاء الله. الله يوفقكم وينفع بيكم ورحمة بيكم اللي بعد البلاد. لذلك الله خير. تقبل الله. طيب أنا معاكم هنا لحد يعني كذا ربع ساعة. يا الله الله يوفقكم. دعانا إن شاء الله لكم ما ينقطع. يعني دوركم ما يحتاج أن أتكلم عليه في هذا الوقت بالذات الله يوفقكم إن شاء الله دعان لكم ما ينقطع ربنا يوفقكم في أموك دينكم ودنيانكم إن شاء الله آه آه أنا يعني أنت معك أتكلم شوية كده بعد كده أستاذنك ما ينقطع عليك سال إن شاء الله بس أنا أصلي بعد شوية وأرجع أتمل طيب؟ يعني بعد شوية كده الكتاب المفرج يا أخي قاعد أنا ما يشاف اللي اسمك بس آه ما نشاهد إلا واحد نفر بس علي الحال والله هذه معمرة من الله سبحانه وتعالى لا يعتمد على الترجيق طيب طيب تمام آه المادة هالي تكمل أهميتها فإنها تعطي الطالب فكرة أن فلح اللحظة شوية أخرى نعم نعم ايه ايه ايه الدكتور اتو دال ونقطة دال ونقطة لا ونقطة فين ايه وقت وف... أيوة ومو كل واحد كل واحد وأنا حط جالو نقطة نكت... جالو نقطة أيه بعدين هشام بيساعد أذهب باللون الأسود باللون الأسود ها وخط يكون نمط زيحة الجامعة نفس الجامعة يكون نفس الحجم اللي حك جامعة إيرينو طيب شوف الكريم نعم تفضل تفضل تفضل أسا إيه نعم نعم هو هذا الكتاب هذا الكتاب نعم هذا هو الكتاب المقدّم شوف أهم شيء أهم شيء آه الفصل الأول والثاني والثالث هذا عليكم بالتفصيل بقية الفصول من الرابع إلى الثامن أطالبكم بس بالآتي اسم الكتاب كاملا اسم الكتاب واسم المؤلف والتخفص اللي يتكلم عنه الكتاب من الرابع إلى إلى الثامن شوف أنا أكتبه كيف بالتفصيل بلاش أكتبها أحسن من الأول للثالث هذا كله إيش آآ آآ عليكم بالتفصيل من الثاء الرابع إلى الثامن في مراجع كثيرة صعب عليكم لكم يعني تحفظوا تفاصيله وكذا إنما المطلوب هو إيش اسم الكتاب واسم المؤلف وأل و... و... و... و... في أي تخصص في أي مجال من الدقاسات الإسلامية يتكلم الكتاب في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في ال... في نعم معايا نعم إيش تفصيل إيش إيش سؤال واضح خلاص تمام فأنت عشت أسوي ااا اللي من السال الأول إلى الثالث هذا ذاكر في اللي من الرابع إلى الثامن تعمل أيه لكل فصل تكتب المجال حق الفصل فأيه باب يدعبها بالفعل الدقاتات الإسلامية وتجيب تسوي قائمة اسم الكتاب واسم المؤلف اسم الكتاب واسم المؤلف يعني مثلا ممكن يجيك في ال الاختبار يقول لك مثلا كتاب الجامع لأحكام القرآن اللي فلان أم فلان أم فلان أم فلان شايفين أو مثلا تجيب تجيب لك اسم فلان يقول من مؤلفاته المجموع ولا مثلا أو او النغلي او كذا بس هي هي كذا ما فيها بس لو هم شيء ايش تسوي تسوي قائمه عشان تسهل تسهل الموضوع عليك واضح ان شاء الله طيب نجي للموضوعنا الفصل الأول يتحدث عن مفهوم البحث ولا دعنا نتكلم شوي عن المادة الحقيقة المادة مهمة جدا هذه للي بيجبت بحث لأنه البحث العلمي ليس كي عمل معرفي في فرق بين الكتاب العادي والبحث العلمي هنالك فرق ما بين الكتاب العادي والبحث العلمي. في عدة أمور. البحث العلمي قائم على إيش مناهج وعلى أصول وعلى ضوابط وعلى شروط. وله يعني طرق مخاطبة به. البحث العلمي هناك مشكلة يريد أن يعالجها أو هناك أسئلة يريد أن يجيب عليها الباحث بشكل إيش دقيق. اما الكتاب العادي الكاتب سواء وثق ما يكتب او لم يوثق لجع المصادر او مراجع او كذا ما سنحايلوه لانه كتاب عادي فهناك خزية المنهج اللي تتبعه فهناك فرق ما بين الكتاب البحث وهناك الكتاب العادي او الكتاب الدراسي او مجموعة مقالات هذه كلها لا تعد ايش لا تعد ابحاث البحث العلمي غير يختلف البحث العلمي عملية معرفية دقيقة لها ضوابطها ولها شروطها ولها مناهجها وأثاليبها وإن شاء الله شوية شوية حتعرفوا الفرق ما بين البحث العلمي والكتاب العادي أو الكتاب الدراسي أو كذا فهذه هي يعني بعض الفروقات وبعض النقاط المهمة. الحقيقة البحث جدا مهم. ولا يخفى عليكم أن الدولة وغيرها نبدأ بالدولة الغربية تهتم كثيرا الدولة المتقدمة تهتم كثيرا بالعناية بالعيش بالبحث العلمي. والحمد لله الدولة عندنا بدأت تعطي الكثير من أجل البحث العلمي. وشواهد هذا كثيرة لا أستطيع إني لا أستطيع إني يعني يعني أخذ راحة فيها بالكلام ما نتطور عليكم طيب نأتي إلى موضوعنا نبدأ في الكلام عن مفهوم البحث ما هو البحث كلمة بحث اللغة ماذا تعني البحث اللغة هو طلب الشيء باختصار بحث اللغة هو طلب الشيء قال تعالى فبعث فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليؤريه كيف يواري سوء أخيه ها ويعني طلبه في التراب وفتش عنه ها هذا يعني باختصار كلمة بحث اللغة معناتها طلبوا فيش تبحث عن شيء يعني تطلبوا شيء فالبحث في اللغة هو إيش هو طلب الشيء وأما في الاسطلاح العام يعني في الاسطلاح العام في بحث في اسطلاح في مقصوص بالبحث العلمي في البحث بصفة عامة البحث فيصفة عامة كمصطلح هو بذل الجهد في موضوع النام وجمع المسائل التي تبطل به هذا هذا اختصار كلمة البحث كمصطلح عام معرفي وسأتينا بعد قليل الكلام عن البحث العلم ما هو تعريف البحث العلمي البحث وبذل الجهد كما قلنا في موضوع النار وجمع المسائل التي تتصل به يعني مثلا يعني أي مسألة حتى لو كانت مسألة اجتماعية مشكلة اجتماعية حصلت مشكلة أسرية تبذل الجهد فيها وتجمع كل ما يتصل كل المعلومات التي تتصل بها لتعرف أسباب هذه المشكلة وتعرف أيضا كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟ وما هي الحلول التي يمكن أن تحل بها هذه المشكلة؟ هذا بصفة عامة، وبعض الجهد موضوع ما، وجمع المسائل أو المعلومات الذي التي تصل به. طيب هذا تعريف إيش البحث بشكل؟ بشكل عام. وكذلك هناك تعريفات يعني تتحلق بالبحث العلمي. في أكثر من تعريف، لكن التعريف الأول الموجود عندكم في الكتاب في تعريفين. البحث العلمي هي هو دراسة متخصصة في هذا التعريف لا من التعريف الأول. أولاً تكلمنا عن البحث تعريف البحث كثة عامة العام نتكلم عن البحث العلمي كثة خاصة هي دراسة متخصصة في موضوع معين حسب مناهج وأصول معينة هذا التعريف تتناحم أجود التعريفات هذا التعريف يعتبر أجود التعريفات لماذا؟ زي المختصر هو يؤدي غرابة، وفخلينا نقت عند دراسة متخصصة يعني دراسة متخصصة دراسة معلومة بيشمل لك المدرات، ها؟ نمر يعني علمي، ومتخصصة يعني في تخصص معين من تخصصات المعرفة الإنسانية، سواء في اللغة العربية اللغة سواء في ال سوى في اللغة، سواء في العلوم الاستنائية، سواء في الدراسات الإسلامية، تخصص يعني لا تخصص معين من التخصصات. نعم. دراسات متخصصة في موضوع معين، يعني تكون في موضوع محدد أنت بتتكلم عنه، جزئية محددة في هذا العلم. نعم. تبحث فيها، تبحث فيها يعني، تنظر فيها، تدرسها. حتى بمناهج مناهج وأصول. معينة هذه هي إيش الفرق حسب مناهج وأصول معينة هذه التي تفرق ما بين البحث بصفة عامة الكتاب الكتاب العادي والبحث بصفة بصفة خاصة حسب مناهج وأصول معينة هذا هو الضابط إيش هي الأض إيش هي المناهج والأصول المعينة هذه هي إيش هذه هي هذه هي لب هذه المادة المنهج والأصول المعينة والطرق وهذه هي مهمة إيش؟ هذه هي ما ما يعني ما سوف نتكلم عنه هذه المادة. في تعريف آخر. أيوة يعني فيه تعمق أكثر رح ليس فقط تعمق تعمق وطريقة ومنهجية محددة. شوف يا استاذ شوف يا يا هي مشكلة علمية مشكلة علمية يعني أسئلة نريد أن نجيب عنها البحث في مشكلة معينة تريد أن تحلها تريد أن تصل إلى حلها أو أو أسئلة ما تعني إجابتها تريد تريد أن تجيب عليها بشكل علمي دقيق كي تصل إلى إلى الحقيقة حقيقة الإجابة الإجابة الصحيحة إذا أنت بدأنا بالإجابة الصحيحة لازم تتخذ إيش إجراءات معينة سافيه بتوسيع بهذا الكلام بمناهج معينة صح وتعمق أكثر لكن إيش وفق ضوابط ها وأصول معينة نعم ماشي الحال طيب آآ عمل في تعليق آخر عمل جاد موضوعي يرمي الى الوصول الى حقيقة معينة شفر التعريف الثاني يبين ايضا ويساهم في, مع... في توضيح البحث العلمي بشكل اعمق وادق عمل جاد موضوعي يرمي الى حقيقة معينة يعني يرمي الى معرفة حقيقة معينة او تجلية قضية او حسم الامر في مشكلة مشكلات معرفة الانسانية يعني معنى البحث يريد أن يحل مشكلة يريد أن يكشف عن إيش قضية معينة ما هي معروفة ما هي معروفة ملابساتها ما عرف إيش إجابتها ما معروف إيش هو حلها يعني معنى هذا إيش معنى هذا إيش معنى هذا إنه في شيء جديد لا بد أن يظهر. فتحت فتحت في شيء جديد لابد بد أن نعرفه. يعني هذا البحث يقدم ليش لبنة جديدة للمعرفة الإنسانية. ولذلك من شروط البحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه لا بد من إضافة جديدة. وإلا إذا كان البحث مكابر فلا فائدة منه. إذا كانت النتائج معروفة فلماذا نعيد الدراسة؟ إذا كانت النتائج من هذا البحث قد سبق إليها سبق إليها بحث آخر فلماذا البحث؟ ولذلك في مرحلة الماجستير والدكتوراه لا بد أن تكون لك إضافة جديدة وإن شاء الله بعض الطلاء أنا راح أصلي معين سنة عقدت منك الحقة الطلاء واجي أكمل نیتا با فرمان ونتوقف إليه الصلاة أطلّي راعد واجيب طلّ واجيب شغال الإكتبار شغال كل شيء أطلّ واجيب إن شاء الله ما شاء الله إن <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على العشرة من سيدنا ونبينا محمد وعلى عليه الصحفة يشبعين عودة بعد توقف لأداء الصلاة أه. كنا نتحدث قبل أداء الصلاة عن تعريف البحث لغة استلاحاً قلنا إنه هناك تعريفان تعريف الأول مختصر ودقيق وهم مختصر وثاني يعني أوسع منه في تعريف تعريف الأول للبحث العلمي هو دراسة أو هي بحث علمي هو دراسة متخصصة في موضوع معين. حسب مناهج وأصول وأصول معينة. حسب مناهج وأصول معينة. حسب مناهج وأصول وأصول معينة. التعريف الثاني يقول إن هو عمل جاد موضوعي يرمي إلى الوصول إلى حقيقة معينة أو تجلية قضية خاصة أملا في مشكلة المشكلات المعرفية الإنسانية. يعني قلنا أيضا إن هنالك. يعني الهدف من البحث هو الكشف عن حقيقة لم نكن نعرفها أو أن نأتي بشيء جديد ها توضيح قضية كانت مطلوبة لكن نريد أن نوضحها ونتوسع فيها فهذا أيضا نوع من الجد إذن عليكم السلام ورحمة الله معجزة مستعجل وعليكم السلام إذا هناك أمر جديد إذا البحث يهدف ويرمي إلي, إلى إضافة جديدة علمية جديدة وقلنا أيضا أنه في مرحلة الماجستير والدكتورة لابد أن يأتي الباحث بإضافة علمية جديدة طيب نأتي إلى البحث تعريض آخر البحث الإسلامي هو تأتي البحث العلمي الإسلام أو البحث في العلوم الإسلامية ما هو المقصود بذلك؟ المقصود هو نفس ما ذكرناه من تعريف البحث العلمي، ولكن نضيف إضافة جديدة وهي يعني إضافة جديدة رحواها وفق أو من خلال قيم الإسلام وأحكامه. هنا عرفنا تعريف طويل. يعني لو قلنا التعريف الأول بدراسة متخصصة في الموضوع معين حسب مناهج وأصول معينة. من خلال من خلال من خلال قيم الإسلام وأحكامه ومبادئه يعني هو نفس التعريف بس أنت تضيف إيش إضافة لتبين أنها من خلال هذه الدقائق من خلال قيم الإسلام وأحكامه ومبادئه إلى آخره إلى في متأكد آخر دراسة موضوعية تبين الأحكام التي تخص الجاني من جوانب الحياة بيانا واضحا أو تعالج مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية من خلال قيم الإسلام وأحكامه تستمد إلى مفهوم جديد وفحص عميق وإدراك صحيح للمنهج السليم الحقيقة شو بدنا نقول لك شيء قول لكم شيء يا شباب إنه التعريف ينبغي أن يكون جامعا ومانعا ومختصرا قدر الإمكان. يعني مثلا هذا التعريف الجبري تسمع إنه دبرنا تكتبنا تعريف إيش واسع طويل لا أنت بين ما حط العبارات التي تحتاج إليها والتي في... التي تميز خليقة الشيء الذي في... الذي تريد تعريفه نعم هذا المقدمة التعريفية يعني وهي ربما طبحت من خلالها معالم البحث العلمي طيب ربما وجد نجد بعض ال او أو شعرنا ببعض أو أدلتنا الفرق ما بينه أن البحث العلمي وكتاب العادي أو الكتاب الدراسي أو المقالات أو يعني كل ما هو من قبيل المعرفة نعم الحقيقة هنا النمحة الثاني من الفصل الأول يتحدث عن أنواع البحوث عند المسلمين أو مناهج البحث العلمي عند المسلمين فماذا بنمحة عن مكانة البحث في الشريعة الإسلامية. أريد أن أنا أن أبين أنه الحقيقة الإسلام حينما خلقنا الله سبحانه به من الظلمات إلى النور شجع على العلم، شجع الإنسان على العلم والبحث والنظر. التفكك واستكشاف كل ما هو مفيد ونافع للبشرية. نعم. وفكان اول ما اول أول ما نزل من القرآن أول كلمة نزلت من القرآن هو قوله تبارك وتعالى إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق وقد أخلجن الله سبحانه وتعالى بهذا بهذا رسل النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل معهم من نزل من الوحي وما جاءنا من كتاب من آيات بينات من الكتاب والثنة خرجنا الله سبحانه بها, بها من الظلمات وطحنا خير أمة أخرجت الناس والغرب يشهد بذلك يشهد بأن الحضارة أول ما بدأها بعد يعني يعني بعد أن عاش الناس في ظلمات من ديجي الجهل والظلمات وال وظلمات خيرش الله سبحانه وتعالى من هذا بهذا القرآن بالقرآن الكريم بسنة النبي صلى من الظلمات إلى النور فأضلنا من انتقلنا من الجهد إلى العلم ولا يمكن غرب هذا الأمر لما معه من تقدم علمي أن أساس هذا, أساس هذا التقدم العلمي هو الحضارة الإسلامية ولا أخفيكم يعني حظا أنني كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زاية رسمية برويت إليها مع بعض أفاتذة الجامعة وحذرنا مكتبة الكونغرس. هي من أكبر المكتبات في العالم، وشهدنا ما فيها من محتويات علمية كبيرة، من كتب قيمة، في جميع التخصصات، يعني مكتبة معروفة ومشهورة، وهناك في هذه المكتبة توجد قبة، هذه قبة مكتوب في حوالينها، في في في في محيطها أثماء أثناء أثناء مذاهب أديان مذاهب هنا أناس ناس معينين علماء ها إيش مكتوب من ضمن الأثناء الذين أثروا على الحضارة الإسلامية وكان لهم بصمات واضحة في النقلة النوعية في نقمة الناس من من الجهدي إلى العلم، كثير يسم من ضمن هذه الأسماء الإسلام، وفي جايزها بأم عين الإسلام، يعني ما أكرفين أختلفونا أن الإسلام أخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمة وأن الأمة الإسلامية كان لها فضل سبق على كل هذه الحوارا الحالية وهذا التقدم العلمي التقدم. نحن نحن يعني تراجعنا تراجعنا. بسبب عدم تبسكنا بتعاليم ديننا وهم أخذوا هذه الثمرة وهذا التقدم العلم واستفادوا منهم بالعكس ما كانوا في الغرب حتى جاءتني في دولة مقالة كانوا في الغرب في الحقيقة كانوا في الغرب يبتعثون أبناؤهم إلى, إلى ديار الإسلام كي يش يطلبوا العلم وجاءتني يعني شوفت أكثر من موقع مثال من ملك أحد ملوك إنجلترا إلى خليفة المسلمين الحين أجعلها أجل عليكم وصلتني حجية والله المستعان يعني تغيرت الأمور رأسي ما بعض كانوا هم يسون أبنائهم ليتعلموا في زيار الإسلام أي مثل أمدنوس أيه ولكن الآن عكس اصبحنا احنا يعني نبتعف ابناء انا انا اقرأ عليكم هنا جسالة اصببكم جبل كم يوم وعليش جريتنا جبل كده بس هنا اشوف عشان انها موجودة في الجوال ان شاء الله يجاه عليك وعليك تشوف المفاجرات يجاه عليكم تشوف نعم من جورج الثاني ملك انجلترا والقان والسويد والنرويج إلى خليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس أي صح كلمة مملكة العظمة في شام الثالث الجليل الجليل المقام بعد التعظيم والتوحيد فقد سمعنا عن اللقيط العظيم الذي تتمتع به ب بفيضه الطافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العاملة فأجدن لأبناء الاقتباس نماذج هذه الفضائل يكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنواع العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من أربعة ألكان ولقد وضع ابن شقيقنا على رأي بعض من بنات أشراف الإنجيل ستشرفوا بلس مأهات العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمات عظمتك وحماية الحاشية الكريمة أنا عندي مخطوط عشرين ألف صفحة وحسب من لزم الدوامي سيوفرنا على تعليمهن ورقة ألفقتها مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أجز التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص لا إله إلا الله شوف الكلام انتهى التودد والتواضع وا ما ادري ايش اقول كده. من كذا المخاديمكم المطيح جورج الثاني ملك انجلترا سنة 1028 من ميلاد المسيح شايف كلام اي نعم ف سبحان الله يعني كلام موثق في المخطوطات موجود هذا الكلام لا لا مو 400 سنة بس ميلادي ميلادي اه مية و و يعني بحوالي الف سنة بحوالي الف سنة الكلام هذا شايف كيف الف و ثمانية ميلادي حلنا نخلص ب الف الفين عشر يعني حوالي قريب الف سنة عسكر قتال دي كميت منه شوية يعني يتقبل التراب الذي يقف عليه ال ال الخليفة عشان إيش عشان طلانا مع بقية المبتعثات اللي كان يروحوا ويتعلمون في الأندرس فشوف وقد عملوا في الله وعملكم وجزو له والمؤمنون فبذلنا جهد نتعدنا إذا، رأبنا العلم وأهم شيء في هذه الدنيا العلم أهم شيء العلم. لما نحنا تعدنا على العلم، أكثر أهم بس الشهوات والملذات وصحن هكذا، ضعف العلم ضعف كل شيء. لقد أثر الفكر الإسلامي في تأصيل الحضارة الإنسانية. وضعها في المسار الصحيح من خلال البعد عن التخبط والعشوائية إلى العقلانية في التفكير واستجلاء حقائق المعارفة للكون الإنسان الموجود والعبرة من خلق المخلوقات ومن خلال حضارته الإنسانية التي أصلت بدورها النظرة المبدئية الصائبة بحقائق المعارف والعلوم من خلال منهجية علمية لها قواعدها ومبادئها النقلية في البحث العلمي. يعني معنى هذا الكلام إيش؟ مثلا من خلال منهجية علمية مع أنهم وضعوا مناهج البحث العلمي. يعني مستمرون هم أول من وضعوا إيش مناهج البحث العلمي الذي تنسون نتكلم عنها بعد قليل. وأساليب تحصيله لشكل العلوم الإنسانية النظرية والتطبيقية. وبخلال الموضوعية والشكلية في البحث والكتابة والاستقصاء. بخلال الموضوعية والشكلية يعني ما إيش؟ في النضمن وفي الشكل في البحث والكتابة والاستقصاء والتحقيق العلمي وهو في البحث العلمي كما تأتينا إن شاء الله في أمور مضمون في المنهج في كيفية كتاب يعني كتابة البحث في كيفية البحث وفي كيفية صياغة البحث هذا كله إن شاء الله حناخذه. بعيدا عن مغريات المجدان العاطفي وتأثيرات الأهواء الشخصية في البحث والتخصي أنا أريد أن أضيف شيء يعني هذا الكلام تميز الفصل الإسلامي وارتقائه للبحثة العلم فقواعد البحثة والتخصي جميع العلوم الإنسانية يعني البحث العلمي ما كان قاسمه بس الدراسات الإسلامية لا في كل المجالات حيث نجد قواعد اللغة وصول البيان منهج تفسير قواعد القرآن الحديث وعلاقتها في طول النقد التاريخي ليس هذا فقط بل في كافة مجالات العلوم ويوجد كتاب مهم جدا لواحدة مستشريقة ألمانية اسمها زاغ زاغريد هونكا آه... هذا الكتاب اسمه شمس العرب تطلع على الغرب شمس العرب تطلع على الغرب ايش في هذا الكتاب الكتاب هو عبادة كأنه موسوعة للعلماء العرب الذين كان لهم فضل في, في استكشاف وتطور العلوم في مختلف المجالات حتى المجالات الطبيعية على وجه الخصوص في الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب والهندسة والكتاب الطيب هي المتجمع العربية وموجود مطبوع لكنها تنسب تنسب الفضل إلى الجنس العربي والعقل العربي وهذه دفيثة ليس الفضل في العرق في العرب فقط إنما الفضل للإسلام هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات للنور ومن العلم إلى الجاه ولذلك هي شمس العرب ما قالت إيش شمس الإسلامي ولا شمس المسلمين يعني فيها مثل إيش السمت العسل لم تأيش لم تستطيع أن تك أن تعترف لا تريد أن تعترف فإن الفضل للإسلام وأنه غير العقل الإنساني وغيّر العقل العادي على وجه الخصوص وأن وهذا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب ها كنا أدلة فأعبد الله إيش بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذن و... الله إيش كان العقبة قبل الإسلام كانوا يتكاسلوا على غنمه ويتكاسلوا على إلى سبعين سنة يتكاسلوا هذا فلان قتل فلان وهذا كذا وجهل وكانت أمة أم أمة أمة العرب أمة أم أم أمية قليما يسمع واسط فيها لكن مجال الإسلام إيش كان العرب كانوا العرب إيش كانوا يعبدوا إيش كانوا إيش كانوا الهجومات ما كانوا يعبدوا الأصنام وكيف كانوا العرب هذا الشكل؟ كيف العرب كانوا يفكروا في كذا يعبد الصنم كيف عقورهم هجتهم هذا هالأمر كيف كان العقد هذا ضار ماشي في ضار العربي وغل العربي لا ما رجال سيدنا عمر الخطاب قال ايش تضحك يعني قالت في كان عندي صره من دمر ها عشان شيخ ابو دو و بعدين يوم بيجي يرجع لما يجع يجي يعمل شيء اكل ياكل ياكل أكل, أكل, اكل من من من الصنوه اللي هو صنوه التمر ايش الاخر ما كنا لا الى البنات نقتل البنات نستجمع البنات آه. كان والان هي تقول هذه زي كتهم بالنور فجاء إنه إنه والله أنا أحب العنب والعنب لهم نساء العصلي عدل أخلاقي إيش كان يعني ما ما هدية إلا بالإسلام ما هدية إلا بالإسلام بلاش مكافأة طيب نأتي إلى المناهج البحث العلمي عند المسلمين حقيقة المناهج البحث عند المسلمين حجين مقدستانية يعني هنا ذكرها أربعة هي ثلاثة مشهورة. لكن أهم هو وأكثر غيرها مرة ثانية في في كلامه عن البحث مناهج البحث. فهي المناهج يعني شوف ال الإسلام حديثا حجر العقل الإنساني من من من, من الجهل ومن الأوهام ومن الخرافات ومن الظنون حجر العقل هذا أطلق أطلقوا كان العقل هذا. الخرافات ما تجيء إني بالجهل جهل، فاا جد إقران فتح أصل عقبيته ووخلال الإنسان تقتنع عليه الإسلام إيش بقنوبها وبحقولها، فمنهج أول المنهج التي اكتشفها المسلمون والتي دل عليها الإسلام وحقق بها العقول منهج استدلال العقلي خلا العقل شخص يا عقل اشتغل لا تقول احنا نحن ان احنا نحن على اساكي مقتدون خلاص بما سوى اباءنا سووا زيهم ما ينفع الكلام ده. انت اتبع الحق شغل مخك خل العقل يشتغل ولا بنضلهم على إيش على الحق ها جاب أدلة عقلية جاب أدلة عقلية مثلا سوحيد الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة من إلا الله لفسدتها يعني لو كانت السماوات والأرض إلههم غير الله لفسدت السماوات والأرض ما ينفع إلهين ما ينفع ثلاث آلهة ما ينفع إذاً لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض بالعقل يا نام إن تتعمل بالله وتقول في رب تتكفي له آله تتكفي له آله لا يجب واحد إنفع للدولة الوحدة يصير أكثر من إله أكتب من من حاكم ما ينفع ناسم حاكم واحد هو الذي يتخذ القرار فكرت بقول له هذا كون السماوات الأجل لها آلثة ما يجي ما يشي عن أنظام واحد ما ينفع يكون أكتب من الله لما الله رفزت السماوات الأجل نظام الكون كونها يتغير هذا يقول يمين لك بشي ما طفق الله العظيم هذا المخ شكل المخ ها؟ قلنذ رما قلنا نظر رمادا في السماوات والأرض وما تغزل الآيات والنذر على قوم اللهم عرضوا اسماء في الله شف فاطر السماوات والأرض هذا كون هذا وجد هذا بدون عدم بدون بدون شيء ليزحين الناس في حضارة صحيح يعلمون ظاهري من حادج لهم على أخذهم ما فيه انتشر الإلحاد في العالم انتشر الإلحاد لا ظنوا البياض فهدون يغلب عليها النصرانيه ولا فيه صح ناس م... م... مصارع او فيه يهود اللي قلت لكن لكن كثروا عايش الحال اصبحوا جناعي بعض الدول تباع ما يدخلها أنا هذا الكلام يعني لمسته وشفته في بريطانيا كانوا يبيعوها يا ما حد يسمها يلا بيع الكنيسه دي شايف في جماعات تشتري الكنيسه اللي جنبها تتوسع تمام بعض من المسلمين يشتروه كان عايز يحولوها مسجد إذا سمحوا لهم يعني المهم فليش؟ لأنه أصبح لا لأنه حقيقة المقدانية وغيرها من الأديان لا لا أصبحت يعني شوهت فكرة الدين عند الناس هي الدين هذا مطيع دام سفرت منه ولا شيء ولا يدخل عليه ولا يشدي على العلم بالعكس قبل زمان إيش؟ يهاجموا العلم العلماء اكيد كانت تحاجم العلم العلماء كانت بتقصف تضحك على كتب العلماء ومعروف هذا ثابت في التاريخ هم ليش كلهم الدين هي حميه بس والنواصر اجت كان بسودة ولذلك جاءت العلمانية وجاءت هذه المذاهب كلها انها تكلوا الدين لكن لو الف حقيقه الاسلام وطالب القهوه من نفوسهم والشهواء أعرفوا قيمة الإسلام لأن الإسلام هذه حق هذه العقيدة عقيدة حق ماذا بعد الحقي إلا الضلال طيب منهج الإسلام العقلي منهج الاستقلاء التجريبي يعني يعتمد التجربة في معرفة حقائق الأشياء قوانين الطبيعية يقول أبو الحسن بن الهيثم أحد علماء المسلمين ونبتدع في البحث باستقراء الموجودات وتطلق في إحوال المغصرات وفي في الفيزيو وفي كانت نتخصص وتمييز خواص الجزئيات ثم نفتقل في البحث هو على الاسكدوميجي ونجعل في جميع ما نستقل به لما تصفحه استعمال العدلي لاتباع الهواء شوف يا أخي كيف حط المنهج في كتابه إذا يقوم على التجربة أه؟ وأنه يعني ينتقل من فكرة إلى فكرة بالتدرج شوف حط المنهج منهجه في كتابه وقال إيش ونجعل في جميع ما نستقل به ونصفحه استعمال العدلي لاتباع الهواء ما معنى الكلام هذا يعني الكلام هذا أنه حينما يبحث يبحث بتجرود يبحث عن الحقيقة بتجرود مو بالهواء وهذه النقطة مهمة جدا نتناولها إن شاء الله ونتحلل في سائل ما نميزه ونتقل طلب الحقي نلميل إلى الأعراء نقصد الباحث قضه من بحثه مصور إلى الحقيقة وطرفه الحق لا لا يميل مع الهوى ولا يميل مع أي لا مع الآراء يعني اقصد ما أميل مع رأي فلان أو علان لا أنا هدف الوصول إلى الحق وهذا الموضوع في غاية الأهمية هذا الموضوع في غاية إجلاس البيئة شو إجلاس بهذا الكلام من نعلق باحث خصوصا في الدراسات الإسلامية ينبغي أن يكون أول تفاته التجارب التجارب يعني قبضك ذكر حتى لو كان ما حتى لو خالف هوا حتى لو خالف واحد من العلماء اللي أنت تحبه وتعز ما عندك إيش نوع من الميول ولا والهوى تميل مع الحق أيضا ما ذهب. هذا هو المقصود يعني من أهم المناهج اللي ينبغي يتبعها الباحث ومن وبنهم الصفات اللي ينبغي أن تحلقها هو التجرب يقول الحق إيش ولو على نفسه وافق هواك المسأل سقيلي يوافق هواك ولا ما وافقة هواك الفاصل فيها إيش الدليل نعم من هل التاريخي منهج الاستدلال التاريخي. المنهج هذا يقوم على الاستدلال الماضي تبعا لما تركه من آثار. يعني ف... يدرس الماضي و... وما نتج عنه من آثار في... كي يصل إلى إيش؟ إلى معرفة إلى, إلى حقيقة معينة في لا فيما في العلوم التاريخية والحضارية والاجتماعية والأخلاقية كذلك نقصر عليك من أنباء ما قد سبق ها؟ وقد آسيناك من لدنا ذكرى يعني الماضي استفد منه أول شيء يعرف المعلومه و و و و و الأثر من هذه و و و و و من و و و و و و طيب. المنهج الرابع هو المنهج الوصفي هو المنهج الوصفي هي تكلمنا داخل فيه منهج الاستدلال العقلي الاولاني اللي تكلمنا عنه هو وصف الظواهر الطبيعية والاجتماعيه يعني وهنا كلا حيث ضعيفي المنهج كان حديث ضعيف اللي ذكرته بعض المنهجات لكن فيتنا الكلام بشكل ادق في في في المحاضرات القادمة إن شاء الله. إذن أخنا الحمد لله اليوم تكلمنا عن التعريف. أخذنا يعني نبذة عن المدرسة. مدرسة اسمها معاهج البحث في العلوم الإسلامية 251. وكتاب المقجر أخوك في واحد دخل الآن ما شاء الله طالب طالب شيء عدوجة ما طالب ما طالب أخطاء الجوج دخل يعني بس عند عندك ممكن تسمع شيء اللي إحنا اللي إحنا هو منهج البحث في المكتبة الإسلامية وللدكتور أحمد العايش بدك ألف سيني قولني إنه يعني إن شاء الله هنتكلم أكثر الأشياء اللي هتكون في الباب الأول والثاني والثالث أما من الرابع والثامن الثامن ستكون مخاطعة على إيش اسم الكتاب لأنه من الرابع إلى الثامن فيه إيش مراجع لكافة التخفيضات في الدرجات الإسلامية هتكون مطلوب منكوا وإنتوا إيش إنكم تحفظ اسم المؤلف اسم الكتاب اسم المؤلف في مجال من المجالات تكلم هذا الكتاب بمثل طريقة الأسئلة يعني الأسئلة زي ما تقول هي إيش موضوعية يعني ما شيء منها اختياري أربع اختيارات وشيء منها صح وخطأ وأتمنى إن شاء الله تهزمهم في هذا يعني سبحان ربنا أصلي لله الصلاة في أحد عنده سؤال في أحد عنده استفسار مداخلة 7، 7 فاوتاری، و 7 والله إحنا انتهينا يا أخ طالب نبحث محاضرات من الساعة السبعة إلى الساعة السبعة يوم الاثنين والاربعاء من لمدة ثلاثة أسابيع هذا الأسبوع الأول يعني عند المحاضر بعد يومين إن شاء الله من الساعة السبعة إلى الساعة السبعة تقريبا وخلالها وقت صلاة طبعا نتوقف شوية عشان وقت الصلاة هذا هو عند خالد لازم انت معانا خالد خلاص في اليوم بهذا الخاتم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي أنا معكم هنا لما الساعة تسعة تيجي اللي عندي أي سؤال أو مداخلة يعني إن شاء الله الوقت كفين ن ن نشغّح الفصول كلها لسه باقي لنا محاضرات باقينا خمسة محاضرات إن شاء الله. طبعا من مئة درجة كلها على الاختبار النهائي يعني بحوث طعب انكم تكتبوا بحوث فين في الظروف هذه فكلها على الاختبار النهائي لكن ان شاء الله تهدم مسج ما فيها ما فيها شيء ان یاد نشانده راعد عندك شيء فانتوا تقولوا هيا واشيئ الاخراء عادي تقومك داخل مجردين يعني شايف رقم 2 عندك مادري مجردين داخل مجردين ما دل. ما عادي ايش رقم 2 زي اللي قبل رقمك طيب ان شاء أيوه. بس يعني يقولك الدخول عشان كده مكتوب اثنين يعني يبدو انه دخولين لك عشان كده كاركتب اثنين طيب الحمد لله إن زوتي إيه خلاص طلبتني اللي بدي يمشي وعندي سؤال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.